ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنابهم فكهمْ أغْل ل فه إلى الأقانان فَهُم مُبُمَحون وَجعلناام بَنِ أيذه سَدد وَمنِ خلفه سَدد فأَ شيءَناهُ فَهُ لا يُبُصِون وَوسَوَاء عَلَهم أَذَرتَهُ أَملَم تُذِرهُم لا يُؤمون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 111. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 112. وما علينا إلا البلاغ المبين 113. قالوا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 ببحانَ الذي خلَلَقَ الأزواجَ كُها مِما تُ بتُ الأوْضو وَمِنْ آأَكُسِهِم وَمِما لا يَععلمون وَآيَة لهُم الليل نَنسلَُ مِنْهُ النَّهارَ فَإذاَاهُ مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغينا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتان منا إلا رحمتان منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما ترحمون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 ذل وعد صادقين ما ينظرون إلا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميل جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم 119. فيها فاكهة ولهم ما يدعون 110. سلام قولا رب رحيم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 118. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين 119. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 110. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 111. وذللناها لهم فمنهم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 بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون